إذات القرآن الكريم من القاهرة فوق وواجبات برنامج من اعباد وتقديم وسام البحيرين أيها دفعة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع نظيفا كريما فضيلة الاستاذ الدكتور نبيل استملوطي عميد كوليد الدراسات الانسانية سابقا عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية فضيلة الدكتور اذا اخذنا شريحة من الشباب ونظرنا الى سلوكياتهم واسعالهم ومظهرهم الخارجي وسألنا عن هذه السلوكيات والأفعال هل ناتجة عن قدوة من الوالدين نبحث في هذه الأمور فنجد أن الشباب قد اختار قدوته قد يكون نفسه يختار هو ما يصلح له من خلال المجتمعات الغربية أو من خلال ما ما يشاهده من خلال التلفزيون وما إلى ذلك حلقة الوصل بين الشباب وبين الآباء أو الوالدين تكاد تكون مهارة نفحص الحقوق والواجبات من خلال هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة الشباب هي الشريحة الأقوى في أي مجتمع وهي أمن أي مجتمع هي هي الحاضر والمستقبل هي القوة المنتجة هي القوة فعالة هي القوة المبدعة هي القوة المنتجة في المجتمع هي الق القوة القادرة على نقل المجتمع من صورة غير مرغوب فيها إلى صورة مرغوب في الوصول إليها هم دنموا في قضية التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية التربوية والصحية وينقل المجتمع فالحقيقة الشباب هم أمل أي أمة آ... للأزف الشديد أنا لا أقول أيضا أن عداء هذه الأمة عداء الإسلام يدرسون شباب المسلمين فإذا وجدوا أن شباب المسلمين اهتماماتهم الإنترنت واهتماماتهم الفضائيات واهتماماتهم الجلوس على المطاهي فيحمد الله لأن هذه الفئة لم تؤدي إلى بناء, بناء مجتمعات قوية قادرة على تطبيق منهج الله منهج الله منهج الإسلامي في بناء القوة يعني يبعدنا عن إعمال الفكر وما إلى ذلك ويبعدنا عن إعمال الفكر وعن أعمال علم وعمال التكنولوجيا يعني ليست من بين الاهتمامات أنا النهاردة كثير جدا من الأبحاث التي تمت في مصر وغير مصر من الدول الإسلامية هل العلم من بين الاهتمامات الكبيرة لشبابنا شباب أمتنا لا هل التكنولوجيا والاختراعات والإبداعات هي من بين اهتماماتنا لا هل القراءة نحن معروف أن أمة اقرأ لا تقرأ نحن أمة اقرأ نحن يعني أمة التي بدأت أول آية في القرآن الكريم بإقرأ باسم ربك الذي خلق وقررت مرتين ومع ذلك نحن في مستوى القراءة أنا ما كنت في أوروبا أشوف أن كل واحد في أوروبا وهم ليسوا أمة اقرأ على الإصلاف إنما كل واحد يأخذ كتابا ويقرأه في المترو، في محطة المترو، وهو واقف في الأتوبس، في الشارع، في الفعالية، كلهم مغرمين بالقراءة. ظاهرة طبيعية. ظاهرة طبيعية. إحنا عندنا لا نقرأ حتى الصحف. وبالتالي إحنا حقيقة الشباب كما قلنا لما لو لو, لو نظرنا إلى رشبات هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن أغلب الصحابة الذين آمنوا أول أول المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام كانوا من الشباب. مش بسبب هذه الأمة مم. يعني خليجنا بيطالب أسلم ابن عثمان يعني جميع الصحابة وجميع العشر المبشرين بالجنة كانوا كلهم من الشباب, الشباب. و و والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما معناه جئت بالحنفية السماحة فخالفن الشباب وخالفن شيوخه يعني الشباب كانوا هم عمال هذه الأمة آه آه ولذلك لكن النهاردة حضرتك بتكلم عن شباب شبابنا في الأمة الإسلامية ما موقعهم؟ أنا أقول أن كثير جدا من الشباب الذين يعني بلغوا النهاردة في مرحلة الشباب لم يربوا تربية جيدة هم في أطفال فأنا لا أستطيع أن أفصل ما بين مرحلة الشباب ومرحلة الطفولة الشيخ شعراوي رحمه الله يقول أن الشباب لا يربى، إنما الشباب يتعلم بالقدوة الصالحة إنما التربية, التربية الصعيحة تكون خلال فترة الطفولة وفترة الطفولة نحن نقسمها إلى فترة طفولة مبكرة وفترة طفولة متأخرة المبكرة من من من أول الميلاد إلى ست سنوات والطفولة المتأخرة من ست سنوات إلى اتناشر سنة ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة المراهقة ثم تبدأ مرحلة الشباب لابد أن مرحلة المرحلة ال الطفولة لابد أن يكون قد تلقى فيها الصبي تربية جيدة قدوة صالحة سوياً جيدا احتضانا جيدا استماعاً إليه إشراقه في قضاياه ولذلك يعني انتقل لقمان في لابنه وهو يعذبه في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وقال له ليه قال له لماذا إن الشركة لظلم عظيم ثم بقية الوطاية إنما يا بني يعني بلغ أصبح صدي أصبح قادرا على التفاهم قادرا على إنما الطفل الصغير لا يتعلم إلا بالتقليد إنما لما يصل إلى مرحلة الصدر يعني من ثلاث سنوات يبتدي يتفاهم يبتدي يتكلم قال له يا بني لا تشرك بالله فأول ما, ما, ما نغرسه العقيدة الصحيحة في في الطفل منظومة القيم الإسلامية الأمانة العفة أهم من هذا كله مراقبة الله سبحانه أن هناك إله أن هناك إله وأن هذا الإله يراقبنا ويجب نحن أن نراقبه في سرنا وفي علانيتنا حتى لا نفعل الفحشة ظننا أن أبويا مش شايفني أو أن أمي مش شايفاني أو أن المجتمع بعيد عني لا أن هناك إله وأن هذا الإله في قضية غرص المراقبة غرص الضمير دي قضية مهمة جدا هل صدرنا الدكتور تعتبر النظرة للمستقبل ضباضية بالنسبة لهؤلاء الشباب إذا قلنا أنهم لم يجدوا الميراث الذي سوف يرثونه وبالتالي لن يجدوا ما يورثونه لأبنائهم بدون شك ستبقى قضية أسوأ من, من سائل أسوأ يعني, يعني إنسان افتقد السربية في صباه ثم افتقد القدوة سواء من آباؤه أو من مدرسيه ثم بعد ذلك افتقد القدوة من من رؤسائه في العمل تتوقع منه ايه يعني ماذا يعني ليس لديه سيورث ماذا سيورث هو فقد الشيء لا يعطيه هو اصلا ليس لديه منظومه قيم وليس لديه عقيدة صحيحة وليس لديه ثقافه اسلاميه جيده ففقديه افتقاد القدوة افتقاد التوجيه الاباء النهارده لم يعودوا يوجهوا ابنائهم لم يعودوا قدوة امام ابنائهم الكثير من الاباء النهارده نسبة الذين يدخنون ويشربون الدخان والسجاير كثيره جدا الأباء المنشغلين عن عن أبنائهم بالعم بدعوة جمع المال ودي قضية مهمة الحقيقة وهم معذورين فيها لكن أيضا يجب أن يخصصوا أوقات لأبنائهم كان زمان يا وسام كنا نجلس في قلعة على الأقل في وجبة نجتمع فيها على ال على الصفرة صفرة أو صبلية كنا نجتمع على الصفرة أو على صبلية يعني نأكل سوا نحن وأباءنا يدور فيها بعض يدور فيها الحوار وأنا و و و إلى آباءنا من بعض مشكلاتنا التي نعاني منها في المدرسة وفي الشارع ومع أصدقائنا. ونتلقى منهم إجاباتهم ماذا ما رأيك يا أبويا في في كذا وكذا وكذا النهاردة الوجبات التكاوي ما يسمى بالتكاوي والوجبات سريعة وحتى في البيت الأب والأم يجلسوا على الأكل البنت تكون موجودة في في غرفتها وبالتليفون لمطعم كذا وكذا عشان هذه قضية الحقيقة هذا الانفصام الانفصام الاجتماعي والانفصام الثقافي والانفصام الأخلاقي داخل الأسر ينظر بعواقب عواقب وخيمة جدا ومن هذه المشكلات صديقة الدكتور انتشار المخدرات داخل الأسرة المسلمة ولذلك سوف نخصص لها الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى ناخد الإيمان والإسلام في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي عميد كلية الدراسات الإنسانية سابقا عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأدمتم في حفظ الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقوق وواجبات. برنامج من إعداد وتقديم إنسان البحيري.